اللهم بنا في سرب النجابة ووفقنا جميعا للتوبة والإنابة وافتح لأدعيتنا أبواب الإجابة يا من إذا سأله المضطر أجابه لا رب لنا سواك فندعوه ولا ملك لنا غيرك فنرجوه هنا من نقصد وأنت المقصود ومن الذي نتوجه إليه غيرك وأنت صاحب الجود والكرم ومن الذي نسأله وأنت الرب المعبود يا من عليه يتوكل المتوكلون وبكرمه وجميل عوائده يتعلق الراجون ولواسع فضله وجزيل عطائه تبسط الأيدي ويسأل السائلون اللهم لا ترد أيدينا صفرا اللهم لا ترد أيدينا صفرا خائبة اللهم لا تردنا خائبين ولا من رحمتك آيسين ولا تجعلنا بدعائك أشقياء ولا محرمين